ضمن بليل ثانوح الحلال الخل طبن ل ي ل ث ا ن و ح الحلال الخل ح ش ي ح ه فرح ا ن ا و دكانها م ع ز البس م ن ب و ك ه من الله و ل ي ا ويل و ص ي ا د الهموم بدفتري سجل <تصفيق> كل ب ا س ت خ ف ر تفرس ح ي ا ة الجوم او كل شمت نحر ا جبرت خليل الخل مشكلت الفرح ما ن ربها ب ا م ن ي ا و ع ل ل ل ي و م ر م ر ن بهواك العافيه تعلل <تصفيق> كل باس انغفل وطلس حياتي ا ل ج و م وكل شمت نحر جبرت خليل الخل اسلم من عذاب الاه و الياويل انا اسلم من عذاب الاه و الياويل وبلون الحزن من صغري متمشكل تحل شعرك حبيبي الليل بلج يطول ولا خيط الشمس ينحاكلك ثوم ولا عود القصف يضيق يضيق تفه يبقى تايبين ل ع نور مره بدربكم ا حالفين لا نريد يوم على حبوك تايمين لا نمور مره و د ا ر ب و ك ي ض ح ى ا ل ف ي ن لا نريد يوم على حبوك غلطه مره وانت ش م ع ت العيش والطفاق رضى برك ا ل ع ي ش و ا ل ط ه ا ل ا ت ودها و ن 「おるか 「どうしても」<音楽><音楽>